أشهد إن محمداً عنه رسوله يا أيها الذين آمنوا ادقوا الله حق تقاته ولا تموتوا ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا ادقوا الله حق قاته والله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذين تساءلونني والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديباً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذروبكم وَمَنْ يُوتَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فنأخذ فصلا جديدا من فصول عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها وفصل في آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها وقد جاءت في عدة أحاديث لمجموعها قد تبدو حد التواطر أهمنا ما أخرجه البخرية ومسلم من حديث بن مسعود رضي الله عنه من طريق منصور الإبراهيم عن من عبيدة علي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأعلم آخرا أهل النار طروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا وفي رواية حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير بين انها ملاه فيقول يا ربي وجدتها ملاه فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملاه فيقول الله اذهب فاذكر الجنه اذهب فادخل الجنه فلك مثل الدنيا وعشره امثالها فيقول يا ربي أتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك فيضحك رب العزة سبحانه فقال ابن مسعود فلقد رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأ نواجزه وكان يقول ذلك أبنى أهل الجنة منزله وأخرج البخاري أيضاً مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل الشاهد منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى إذا قضى الله بين العباد وأخرج من أراد أن يخرج من النار ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة فيخرجونهم أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعركونهم بآثار علامة السجود حرَّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر على مدى السجود ف... فيخرجونهم قد امتحشون فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون فيه نبات فينبتون فيه نباتة الحبة في حميل السيد فيبقى منهم رجل مقبل على النار بوجهه فيقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فتصرف وجهي عن النار فلا يهدى ليضغو الله فيقول الله لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أهلك غيره فيصرف وجهه عن الناق ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني من الجنة قربني إلى بادي الجنة فيقول أليس قد زعمتا اللا تالني اللا تالني غيره ويلك يا ابن ادم ما اخضرك فلا يزال يدعو فيقول لعل ان اعطيتك ذلك تسال غيره فيقول لا وعزتك لا اسالك غيره فيعطي الله يعطي فيعطي الله, فيقعد الله, فيقعد الله, فيقعد الله من عهود وموافق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها أي من النعيم سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال ربي أدخلني الجنة ثم يقول أولئك قد عمنا ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أخضرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك حتى يضحك أي يضحك رب العزة فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنطبع به الأماني فيقول له هذا لك ومثله معه قال أبو قريرة وذلك الرجل أذنى وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا والحديث الثالث في هذا الباب وهي فوائد أيضاً ليست في الحديثين السابقين وما أخرجه مسلم من حديث محمد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود أيضاً والحديث الأول أيضاً أخرجاه من حديث ابن مسعود ولكن من طريق منصور عن إبراهيم عن عبيدة أما هذا جاء من طريقي حمد بن سلم عن ثابئ عن أنس عن ابن مسعود وتفرد به مسلم البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدكل الجنة رجل فويمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك ولقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدني من هذه الشجرة فأستضل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها ألا تسألني غيرها في فيقول يا ربي ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ماذا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول يا ربي أدنيني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول رب العزة يا ابن آدَمُ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فيقول لَعَلِّ إِنْ أَذْمَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا فيعاهده أَلَّا يَسْأَلَهُمْ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعَذِرُهُ لَأَنَّهُ يَرَى مَا نَا صَبْرَ نَفْعَلَيْنَهُ فيقول وإذنيه منها ويستظل بظلها ويشرف من مائها فترفع له شجرة عند, عند باب الجنة يأحسن من الأوليين يعني أحسن من, إيه؟ من, من الشجرتين الأوليين وذي شجرة الثالثة عند باب الجنة فيقول يا ربي أدني منها فظل بظلها وأشرف من مائها فيقولوا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بل يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذعه لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا ربي أتستاهد مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قالا أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر والحديث الرابع وفي أيضا فوائد تزيد على الأحديث الثلاثة السابقة وما قد أخرجه مسلم وتفرد به حديث أبي غر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخرا أهل النار وروجا منها نعم رجل نعم به يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها فتورد عليه صدار زروبه فيقال عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن يمكر شيئا منها ومصرق من كبار ذنوبه فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أرها فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأ نواجده حيث هذا الرجل الذي وآخر أهل الجنة دخولا أمر الله أن تعرض عليه صغار ذنوبه وأن تفجب عنه كبارها فلما تعرض عليه الصغار يكر لا يستطيع ينكر هذه الذنوب الصغار ومشفق أن تعرض عليه الكبار فلما انتهى العرض وَقِيلَ لَهُ لَكَ أَكَانَ كُلِّ سَيَّئَةٍ حَسَنَةٍ مَا مَا مَا أَسْتَطَعَنِيشْ أن يصبر فقال لي أشياء لم أرها ها هنا فيقصد إلى أو يشير إلى كبار الزلوم وهذا من مكر الله عز وجل ومكر الله حسن الحديث الخامس وما قد خرجه مسلم الحديث أمي سعيد القدري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه من النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكوم في ظلها وصاق الحديث بنحو ما جاء في بعض الأحاديث السابقة الحديث السادس وما قد أخرجه مسلم من حديث مغيرة المغيرة النشوفة رضي الله عنه وتفرد بمسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى إلى ربهم ما أذن أهل الجنة منزله قال هو رجل يزيد بعدما ادخل اهل النار النار ان بعدما ادخل اهل الجنه فيقال أدخل فيقال أدخل أدخل الجنه فيقال له ادخل فيقال فيقال له ادخل ادخل, أدخل, الجنة أدخل, أدخل, الجنة أدخل, أدخل الجنة فيقول اي ربي كيف قد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذ فيهم فيقال له اطرض ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله, ومثله, ومثله. خمس مرات فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اجتهت نفسك ولذب عينك فيقول رضيت رب قال ربي فأعلاهم منزله القائل موسى عليه السلام فقال الله عز وجل أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيدي ذلك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تدري فلا, فلا لم ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر قالوا مصداق في كتاب الله وجل فلا تعلم نفس ما في لهم مره اعير اه في سوره السجدة هذا حال ادنى اهل الجنة وحال اقل اهل زنة منزلة كما رأينا ان هذه الاحاديث في حال ادنى اهل الجنة متباينا متوافقة يعني متوافقة في أصل الحدث متبينة في ذكر تفاصيل وأحوال هذا الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة ذكولا وإذا جمعنا الروايات ظهر لنا بجلاء عظامهم هذا الأمر وأدرك المؤمن عظما وسعة رحمة رب العالمين وأن رحمته وزعت كل شيء وفي إثبات لصفة جليلة من صفات رب العزة التي أمكرها أو تأولها أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ويصفض الضحك إن رب العزة يضحك ضحكا حقيقيا ليس كضحك البشر ليس كمثله شيء وهذا الضحك يليق برب العزة لا نعلم, لا نعلم حقيق حقيقته ولكن نضبطها يعني لا نستطيع لا, نستر... لا نستطيع أن ندرك كنها حقيقة هذه الصفر ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاء غير تكويل ولا تعطيل ولا أن نتدخل بعقولنا وأوهامنا فإن كان هذا حال آخر أهل الجنة أن الله يمن عليه بالدنيا وعشرة أنثالها بملك ملك من ملوك الدنيا وبعشرة أنثاله فكيف بأعلى منزله ولذلك قال رب العزة أولئك الذين أردتوا الذين في أعلى درجات غرست كرامتهم بيته فلم تر عينه أي ما أمهي من النعيم ما تخيلت الأعيو ولم تسمع أذن مهما سمعت الأذن وما خطر على قلب بشر هذا النعيم ف... فسارعوا إلى هذا النعيم سارعوا إلى مخفرة من ربك وجنة عطو السنوات والأرض وعدت المنتقين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد العبد هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أعلى أهل الجنة منزلة على كتلاق وبلا خلاف هو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكم أخرج مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعت المؤدنة فقولوا مثلما يقول ثم صل علي إن من صل علي صلاة صلى الله بي علي عشرة. ثم سلو الله لي الوسيلة إنها منزلة في الجنة لا تنبه إلا لعبد عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل طاه لي الوسيلة حلت له شفاعته أعلى منزل في الجنة والتي تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك شرع لنا بعد كل آذان أن نقول هذا الدعاء ومربادي داعوا التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم مقاماً الذي وعدته الوسيلة لأعلى منزل في الجنة والمقام المحمود على ما قاله جمهور أهل السنة هو مقام الشفاعة العظمى في أرض يوم القيامة في عرصات يوم القيامة فنحن على وشك أن نصل إلى الفصول الأخيرة من هذه العقيدة العظيمة عقيدة السلف الصالح في أعلى نعيم في نعيم الجنة في صفة الجنة ونعيمها دعا لو بقي معنا خطة بقيتنا خطة خطتان وننتهي من فصول هذه العقيدة التي أخذت مننا عدة خطب في خلالة الأشهر الماضية وذي السلسلة كما أولي قد أشرت إلى هذا من قبل لم أعقدها على غرار طريقة القصاص الوعاظ الذين يذكرون الناس بالجنة أو يره... يرهبونهم من النار لطريقة مفتدعة ولأخراض ليست صحيحة بعضهم يقع لها بل في نفسه فتعلق بالدنيا لا تعلق لها بالآخرة إلا كخيوط العنكبوت بخلاف ما يحتاجون به في خلاف قطبين من أحاديث ضعيفة وأثار واهية ولا يهمهم ما في هذه الأحاديث والآثار من عقائد باطلة قد يعتقدوها المسلمون بسبب ما أوردوهم من هذه الأحاديث لأن قصدهم الأساسي ليس إصلاح العقيدة أن هؤلاء بذكر النصوص التي تتعلقوا بالجنة أو لما غرضهم كما ذكرت في الغالب يكون غرداً دنيوياً أو يكون غرداً قائماً على أمور ليساً مما أرادوا الشارع فالكثير منهم إلا من رحمه الله يفعل هذا أو يلقي هذه الخطط الوعظية من أجل تجميع الناس حولهم من أجل أن الجمع لانه يعلم أن الناس في الغالب تحب هذه النوعيه من الخطب ليس قصده أن يصلح عقيده هؤلاء بدليل انه يحتج بكل ساقطه وبكل لاقبه ها مما قد يعني يعجب الناس اكثر ف نحن يعني وأكد على هذا أنما عقدنا هذه السلسلة ترغيباً وترهيباً وإصلاحاً للعقيدة وتفصيلاً لعقيدة السلف في هذا البمل التي قد يجهلها الكثير منا خاصة لمن لم يطلع على ذلك فلذلك علينا أن نأخذ العلم من أهلهم فيما يتعلق بالأمور الوعظية أو فيما, يقال في أو فيما يسمى بالترغيب والترهيب لا يؤخذ من أي أحد بل على وجه الخصوص لا يؤخذ من أولا القصص العاد على وجه الخصوص لأنهم كما ذكرت لا يحسنون صنعا في هذا وفي الغالب لا تحسن نيتهم في هذا الباب إلا من رحم الله والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم